দুবার ইহ ঠাকুরদা দাদা দাদুদ্দ ঠাকুর ঠাকুরমা। دادي ديدا الجده الجده شيء و هو وهي هو وهي بيتا بابا ابا الاب, الأب. ماتا ما أمي الام الام شيء و شي هو وهي هو وهي تشيلي بتا الابن الابن مي بيتي الابنه الابنه شيء إبون هو وهي هو وهي bhai bhai jaan al akh al akh bun al وهي মামা, <كا> ماما चाचा मामو خالو العم او الخال العم او الخال كاكي ما مامي ما چاچی مامي خالا العمه <أو الخالة> هي هو وهي هو وهي আমরা একটি نحن عائله نحن عائله পরিবারটি ছোট নয় العائله ليست صغيره العائله ليست صغيره قريبارتي بورو العائلة العائلة كبيرة, العائلة كبيرة.